بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآن الذي نسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم فيه السكينة والرحمة وأنت تحفنا الملائكة إخوتنا إخوة الإيمان توقفنا في حلقتنا الماضية مع فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزر الشريف عند أوجه الاستعاذة ونستكمل اليوم بإذن الله تعالى مع فضيلته هذه الأوجو في الاستعاذة والبسمة لا معنى. فضلت الشيخ أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة يا أهلا وسهلا نواصل مع الاستعاذة ومع القراءة بعد أن تعلمنا جانبا من أحكامها نتعلم اليوم شيئا متعلق بالقراءة أنك إذا قرأت الاستعاذة تبتدئ بأعوذ تنتهي بكلمة الرجيم وهذه جملة تامة إذن الوقف عليها تام ثم تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم وتقف وهذا وقف أتم لذا نستعد ما قاله الطبري عن البسملة لنتأدب به إن الله تعالى ذكره وتقدست اسماءه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها فقول القارئ أو القائل بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا ينبئ عن أن مراده أقرأ بسم الله وكذلك سائر الأفعال فلننتبه لمثل هذه الأمور في التلاوة وكذا في القراءة انتبه إلى تمام الحركات أثناء التلاوة فلا تختلسها فتقول مثلا أعوذ بالله من الشيطر مع السرعة لا راعي أن تعطي المدود حركتها وحركاتها الطبيعية لاحظ أن الاستعاذة مع أنها ليست من القرآن إلا أن الأساتذة الفضلاء ومن علمون ربون وأدبون على أن تجودك القرآن تماما بتمام ويراعى فيها من أحكام التفخيم والترقيق ما يراعى في كلام الله فعليك أن ترقق الهمز وأن تبين العين جيدا وأن تراعي المد الطبيعي في أعوه وأن تراعي قرود خرف اللسان في الذال فتقول أعوذ لا تخلقها بحرف أو تبدلها بحرف آخر كما ينطق العوام خلطا بين الذال والزاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتبه للام لفظ الجلالة بالله لأنها سبقت بكسر انتبه للهائي وكسرها انتبه كذلك من قولك من فهي ساكنة النون فتحت أم كسرت أقول من الشيطان فتحت لالتقاء الساكنين وذاك هو المشهور والمعلوم إذا جاءت من وبعدها ال. لاحظ كذلك كلمة الشيطان البعض يخطئ ويقول الشي لا الشي هذه الياء ساكنة وقبلها مفتوح فتنطق هكذا الشي وليس الشي ولكن الصواب الشي ثم بعدها الطاء المفخمة في أعلى مراتبها الشيطان الرجيم انتبه لكسرة النون في الشيطان ولتفخيم الراء في كلمة الرجيم وإياك أن تبرز الأليف واللام فإنها قد أدغمت في الرأي لأنها لام شمسية حكمها الإضغام مع تفخيم الرأي هكذا الرأي مع بيان صوت الجيم كما تلقينا ج هكذا الرجيم ولاحظ أن كلمة الرجيم عند الوقف هي من قبيل المد العارض للسكون لك فيه حركتان وأربع أو ست حركات هذا بالنسبة لاستعارة أما بالنسبة للبسملة فعليك أن تراعي فيها ما يلي واحد أن حينما تقرأ تقول بسم لا تقول باسم لماذا لأن كلمة اسم حذفت همز الوصل منها اتفاقا أي في علم الإملا وكذا في علم الرسم إذا جاء بعدها لفظ الجلالة هذا أولا وهذا مأخوذ في علم الرسم اتفاقا بل علم الإملاء أخذ من علم الرسم هذا الضبط وأصبح قاعدة حتى قعدوا لها وقالوا أنه يحذف ألف اسم وهذا في علم الإملاء يحذف ألف اسم إذا جاء بعده لفظ الجلالة خصوصا وهذا أول شرط الشرط الثاني أن تكون البسملة كاملة هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أي المعنى في خارج القرآن لو أنك قلت بسم الله فقط بدون أن تكتب الرحمن الرحيم إملاءا فإنك تكتبها باء ألف سين ميم إن قلت بسم الله فقط بدون الرحمن الرحيم فإنك تكتبها بאלف الشرط الثاني أن تكون كاملة، نعم، وألا تذكر قبل كلمة باسم ما تنويه، كأن تقول أبتدع أو أقرأ، فإن قلت أبتدع بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه في علم الإملاء تكتبها بألف، أما في القرآن الكريم أجمع القراء وأجمع الكتبة وأجمع أهل الرسم عند كتابتها باء. سين مين. وذلك في فواتح السور وفي جزء الآية من سورة النمل وفي جزء الآية من سورة هود في قوله بسم الله مجريها ومرساها وفي النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إذن الألف لا يلتبس عليك هذه واحدة أما إن جاء بعد كلمة اسم أي اسم من أسماء الله الحسنى مثل ربك مثلا فإنها تكتب في القرآن بألف وافتح فاتحة العلق سترى هذا جيدا مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق ثانيا انتبه وأنت تقرأ للمد الطبيعي في لفظ جلالة هكذا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن إذن لفظ الجالة انتبه للمد الطبيعي قبل الهاء وانتبه للمد الطبيعي بعد الميم من كلمة الرحمن ستقول لي ليس هناك ألف إشارة أقول لك نعم لأنه كذلك أجمع كتاب المصاحف على حذف هذه الألف تنطق ولا تكتب إذ الحذف في اسم الجلالة أو في لفظ الجلالة وفي اسم الرحمن كثرة لماذا الحذف عللوا ذلك وجهه بكثرة دورانه في كتاب الله تبارك وتعالى وكثر استعماله فما كان من حذف إلا بقصد التخفيف لكثرة الدور والاستعمال على لسان لافظ وتالي انتبه لكلمة الرحيم عند الوقف كذلك بإدغام اللام وانتبه العارض للسكون فيها والأفضل أن تسوي بين العارض للسكون وإن لم تفعل فلا إثم عليك أقول لك الأفضل فهناك فاضل فلا مانع من هذا أو ذاك بعد أن انتهينا من أمر الاستعاذة ودخلنا إلى البسملة نعرج على أول شيء يقابلنا وهو الحمد لله رب العالمين ولكن قبلها أذكرك نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم إذا الحمد لله رب العالمين هذه أذكرك بداية الآية الثانية من هذه السورة إذا فما الآية الأولى؟ الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم فاصلتها يعني آخر كلمة الرحيم الآية الثانية الفاصلة يعني الفاصلة يعني آخر كلمة في الآية هي كلمة العالمين انتبه لكلمة الحمد لله رب العالمين اللام مظهرة وقبلها همز وصل ثبتت في البدء بمعنى أنك لو وصلت الرحيم بلفظ الحمد ستقول هكذا الرحيم الحمد إذن فما كان من ألف واضح عند النطق بكلمة الحمد إنما هو ألف الوصل أو همز الوصل وهذه اللام لام قمرية حكمها الإظهار لوجود حرف الحاء بعدها الحمد لله رب العالمين لاحظ معي كلمة لله أن لفظ الجلالة إن سبق بلام الجر تحذف ألفه لو نظرت إلى البسملة لوجدت أن لفظ الجال في أوله ألف وهو همز الوصل لكن إن سبقت البلام الجر كما هو معنى فإن هذا الألف يسقط وتكتب هكذا لام فلام فهاء فتقول الحمد لله رب لاحظ أنك لا تقف على الحمد فقط ولا على لله فقط ولا على رب فقط بل قف على كلمة العالمين ليكون الكلام تاما ويكون الكلام ذا معنى فإنك إن وقفت على الحمد أو همت السامعة بخلاف المطلوب من الآية وهذا نوع من أنواع الوقف القبيح أن يوهم القارئ السامع خلاف المطلوب انتبه للحركات التي تكون في آخر كل كلمة من الآية اسمع الحمد إذا آخر حرف هو الدال مشكول بماذا بالضم. لله انتبه لا أقول الله لا هذا نوع من الإفراط والخطأ أنا أقول لله هي أبين أن الهاء مكسورة انتبه ربي الباء مكسورة العالمين وقفنا بالسكون لأننا سنقف فالأصل في الوقف أن تسكن أما لو أنك أردت أن تصل العالمين فعليك أن تبين الفتحة التي على النوم فضيلة الشيخ عند هذه الآية المبركة الآية الثانية من سورة الفاتحة نتوقف في حلقة اليوم على وعد بمواصلة الشرح في الحلقة القادمة نريد أن نختم الحلقة بأن نستمع إلى الفاتحة كاملة وإن شاء الله سنواضب على قراءة الفاتحة مرة بعد مرة للإخوة المستمعين حتى نتقن قراءتها وتلوتها مع حضراتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إخوتنا إخوة الإيمان بسم واسمكم نشكر لفضلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قراء القرآن مع تحيات أعماد الدين عبد الخالق إذاعة القرآن الكريم من القاهرة